لِكُن نَوَاسِرْح كُن سَرَاحا جَميلا وَإِن كُنْتَ تُرْدَنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الْآخِرَة فَإِنَّ الله أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يا نساء النبي من يأت من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها وَكَانَ ذَلِكَ وكان ذلك على الله يسيرا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 اِذْ إِنِ التَّقَيْتُمْ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ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 والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات und الصائمين والصائمات والصائمين, والصائمين والصائم ايمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله, والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما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 لَمَّا قَضَ زَيدم مِنهَا وَطَرًا زَووجَنَاكَهَا لِكَي لَا يَكُونَ على المُؤمنِنينَ حَجُ فيِي أَزْواجِ أَذَعائِهِم إذَا قَضَو مِنهُ وَطَراء وَكَانانَ أَممررُ اللهَّهِ مَثَولَ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 شَاءُهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَ اللهَ وَكَفَى بِاللهِ حَسيباً مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَاءَ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلاَ كَانَ رَسُولُ اللهِ وخاتم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 يا ايها الذين امنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم ثم ما عليهن من عده تعتدونها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 يا ايها النبي اننا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك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 ذلكَلِكَ أَدَنَ أَ تَقَرَّ أَعيُنُهَُّ وَلَا يَحْْزََّ وَيَر الضَّينَ بِمَا آتَيتَهُ نَّكُلُّهُ وَلَّهُ يَعلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُم وَكَلَ اللهَّهُ عَليِيمًَا حَليمَ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 وَهُوَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا أَبْنَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَبْنَاءِ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 Ya أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أذنى أن يعرفن فلا يؤذين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 بنَا إِا أَطَعن سَادَتَنَا وَكُبَرَ أَنا فَأَضَلونَ السَّبلَ ربَّنَ آتِهِب الضعفَنِ مِنَ اللذَابِ وَعَنهُم لَنَ كَبير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 يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل مِنَ السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينا اننكم عالم الغيب لا يعذبه عنهم اثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في ليجزي الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم.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 إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أن به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 كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهِ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَذَابِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا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 فَقالَاوا رَبَّّنَا بَعِذَ بَيْنَ أَسفَارِنَا وَظَلَمُوا أَافُسَهُم فَجَعَنَاهُم أَحادِي ثَومَزَّقُنَاهُم كَُّمُ مَزَّقَ إِ فِي ذَلِكَ ل آيَاتِ لِكُلِّ صَّّ شَكُ